يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كلمة يوم تكون الس aatel li shawa يوم الموت شاروا ديوان مغاربهنا لا قادرون على خيرا منهم